الحمد لله رب العالمين الحمد لله نفضل كل نعمة الحمد لله حمدا يوافق كل نعمة وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ارسله ارسله ربه للناس هدى ورحمه صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الانبياء والمرسلين وعلى ال كل وصحبهم ومن اتبع هداهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها الاخوه المسلمون يقول رب الارض والسماء واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ويقول سيد الانبياء محمد فيما راهن محمد وابو ماجه والترمذي بسنة صححه الترمذي عن أبي كبشة الأنماري، عن أبي كبشة الأنماري الصحابي الجليل، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهم ثلاثة أقسم عليهم. ما نقص مال من صدقه وما ظلم عبد مظلمه فصدر عليها الا زاده الله عزا وما فتح عبد باب مساله الا فتح الله له باب فقر او كلمة مثلها واحدثكم حديثا تحفظوه واحدثكم حديثا تحفظوه انما الدنيا لاربعة نفر عبد اتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمة ويعلم أن لله فيه حقا فذلك بأفضل المنازل أو قال بأشرف المنازل وعبد آتاه الله علما ولم يؤتهي مالا وهو صادق النية فيقول لو ان لي مالا لعملت بعمل فلان فاجرهما سواء او قال فهو بنيته فاجرهما سواء وعبد آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يقبض في ماله في غير علم لا يتق فيه ربه ولا يصل رحمه ولا يرى لله فيه حقا فهو بأخبث المنازل وعبد لم يسهر الله مالا ولا علما فيقول لو أن لي مالا دعملت بعمل كلام فوزرهما سوى او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الاخوه الاحباب انما ارسل ربنا رسله وانزل كتبه ليرشد مسيره البشريه في هذه الدنيا فيمضوا فيها على سواء السبيل فتيسر له السبل فيسعدوا في الدنيا والآخرة إن عملوا بما أنزل الله وبما شرع الله الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليبصر الإنسانية كلها ويرشدها إلى ما يسعدها سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات والامم فأقسم ربنا سبحانه وتعالى إن سعيكم لشتى فأما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى في الدنيا والاخره واما من دخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى الاخوه الاحباب الحقيق الذي معنا من الكنوز من كنوز سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من الدورر التي لا بد ان تحفظ لفظا ومعنا وأن تطبق عملا والحديث نص على ذلك حين يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم ثلاثه أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مساله الا فتح الله له باب فقر واحدثكم حديثا فاحفظوه كررها مرتين رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدثكم حديثا فاحفظوه إنما الدنيا لاربعه نفر وتامل مع تقسيم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي استقرأه من واقع الناس ومن طبيعة هذه الآيات ومن فطرة الناس التي خلقهم الله عليها بالطبيعة البشر لا يخرجون عن هذه القسمه التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم استقراء من الواقع واستلهاما من الله ووحيا من الله فإنه لا ينفق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى إنما مضمون الحديث حتى نحتصر الأمور يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حاجة الناس للعلم أهم من حاجتهم إلى المال فإذا كان قوام الحياه هو المال والحياة لا تقوم إلا به فالحياه لا تستقيم ولا يستقيم حال الناس فيها الا بعلم الناس فإن اجتمع العلم مع المال تحققت السعاده وتحقق الرخاء وتحقق الاستقرار وتحققت الطمانينه على مستوى الفرد وعلى مستوى الامم فإن وجد الغنى والثراء والمال وليس معه علم بشرائع الله، فهناك تخبط هنالك تخبط الناس بجهلهم في أموالهم. إذا لم يوجد علم، ما الذي يتحكم في حياة الناس؟ إذا لم يوجد علم وجدت الناس يتخبطون في دنياهم على على الهوى. فهذا ينفق رياحاً وسمعه وهذا ينفق بطره وهذا ينفق استعلاءاً ان الانسان لا ان راه استغناء تجد الانسان بخيلا يشح على نفسه وعلى اهله ولا ينفق من ناله فيعيش انانيا وكلا الفريقين يتحكم فيه الهوى أقول لحضراتكم إذا لم تحتكم لشريعة السماء إذا لم تحتكم لعلم نافع فالذي يتحكم فينا هو الهوى إذا لم نحتكم لشريعة السماء إذا لم نحتكم لعلم نافع مرشد عن طريق الأنبياء فالذي يتحكم في مسيرة البشرية هو الهوى لأن الإنسان هو يحوى, يحوى أي تميل نفسه إلى حب الاستعلاء فإن وجد ماء الاستعباراً استعلا به على الناس وتكبر النفس تميل إلى حب الشهوات وتتعلق بها فإذا يحتكم شريعة ما هو صاحب مال وجدته يوغل الشهوات ويبالغ فيها إصرافاً وتبذيرا ويتخبط بجهله في ماله فربما يعطي الله بنعمة الله المال نعمة والصحة نعمة والجوارح نعمة فهذا الذي لم يرتق علماً نافعاً يتخبط بجهله فيتحكم الهواء فقص الله بنعمة الله ألم تسمع معي الى قصه قارون لقد كان قارون عالما لكنه كان عالما في الجيولوجيا وفي الفيزياء وفي الجغرافيا كان عالما في طبيعه المعادن كان عالما في الكيديا ياتي بالتراث فيذيبه ويستخلص منه الذهب والفضه ولما كان لا له بشرائع السماء ولما لم يستجب لهذه النار حين, حين نصحوه وقالوا له اتق الله ولا تبغ الفساد في الارض وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره نصحوه ولم يستجب هو لم يرزق علما ولم يستجب للعلماء فتحكم فيه الهوى وقال انما اوتيته على علم عندي كان علما الدنيا بالكيمياء كيف يجيب المعادن ويصفيها وينقيها ويستخرج منها الذهب والفضه علما بطبيعه المعادن والفيزياء والجيولوجيا وربما بالجغرافيا لكي يذهب في الأرض ويستخرج منها المعادن لكن علمه لم ينفعه ابدا انما العلم النافع أن تسمع قول الله عز وجل ما عندكم ينفد وما عند الله ذاق ولنجزين الذين صبروا أجرهم في ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم في أحسن ما كانوا يعملون العلم النافع ألا تنسى قول الله تعالى إن تأيكم لكثة فأما من أعطى والتكر وصدق بالحسن فتم يذكره لليسرى ويسر له الثقل في الدنيا والآخرة في كل فضوة يخطوها تجده موثقا رشيدا لأنه رزق علما نافعا قرأ القرآن فانتفع به وأما من كذب وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فكان يسره للعسرة تجده متعذكرا في حياته والعياذ بالله ليس رشيدا ليس موفقا هذا هو العلم النافع فإذا نغلق الإنسان علما مع ماله تجده رشيدا بصيرا يوفق في خطوات حياته وأيضا يجزى يوم القيامة أحسن الجزاء كما استمعنا إلى آية سورة النحل من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن وهو مؤمن وما الإيمان إلا أشرف العلوم فالإيمان علم بالله وعلم بمراد الله فالإيمان علم منه هو أشرف العلوم علم بالله وعلم بمراد الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبه ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون علمه النافع وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الراجعين إذا علم هذا أحسن استخدام النعمة فإن أحسن استخدام النعمة فهو الموفق وهو الميسر لليسرى وهو الرشيد وهو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشرف المنازل أما الثاني آتاه الله مالا لا علم له يتخبط بجهله في علمه يتحكم فيه الهوى فهو بأخبة المنازل والعياذ بالله وفي الثاني أوتي علما صنف اوتي علما ولن يؤت مالا صنف اوتي علما ولم يؤت مالا فيحضر إلى صاحب المال المرشد البصير الذي يستخدم ماله استخداما حسنا في تقديم المنفعة للناس وتقديم ذات الآخرة هذا الذي كان رشيدا ينظر إليه صاحب العلم صاحب الايمان الفقير الذي لا يجد المال فيقول لو كان لو امن لي مال لتعلمت بعمل فلان هذا صادق النيه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فأجره ما سوا ايها الفقير المحروم لو رزقت ايمانا وعلما وصبرت على حالك وتمنيت وكنت صاحب نيه صادقه وعزيمه قويه تمنيت أنك لو رزقت المال لانفقت في وجوه الخير أنت في الأجر سواء بسواء بمن رزق المال والعلم ووفق في انفاقه في وجوه الخير اما الفقير الساقط اما الفقير الجاهل الفقير الذي لا يقرا القرآن ولم يعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا محروم في الدنيا وإذا رأى صاحب الهوى وصاحب البطر وصاحب الاستكبار والاستعلام يتخبط بجهله في ماله في شهواته في الحرام فأتمنى أن يكون مثله في شهواته وفي الحرام فوزره ما سواء أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين واشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين واشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها دخوة الاحباب نعلم أن الأنبياء وأن رسول الله سيدهم صلوات الله والسليماته عليه إنما مهمتهم في هذه الحياة أن يبصروا الناس بما يسعدهم في دنياهم وفي إفراه وأن يصحح المفاهيم فبالعلم تفتح أبواب الخير وبالعلم يدخل الإنسان في أبواب الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وبالعلم تنهض الأمم، بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وأفلال، لا بد أن يجتمع العلم مع المال كي يسعد الأفراد والأمم، فهما صنوان قرينان، وهما توأمان، لا بد أن يوجد علم بشرائع السماء وأن يوجد علم بهذه سيد الأنبياء مع ثروة ومع الاقتصاد الناجح. تنجح الامه ويرجح الأسرار وبالجهد قد يتخبط الإنسان وإن كان غليا إما أن يستخدم المال في شهواته وإما أن يستخدم المال مسرفا مبذرا إن المبذرين كانوا أخوان الشياطين والله لا يحب المسرفين فيتخبط إسرافا أو يتخبط في شهواته وربما يتخبط بجهله لا يعرف اولويات خطواته فيقضي في هذه الحياه لا يفرق بين الاول والاهم ولا المهم فربما تجد انسانا يحج مرات ومرات يحج مرات ومرات ويعتزل مرات ومرات وله قريبه يقينه تريد ان تعفن نفسها في ولا يعينها هذا جهل يتخبط بجهله في ماله انت حجت حجته الفريضه فحجة النافلة لا تقل أهمية عن تزويد من فتاة يتيمه حجة النافلة وعمرة النافلة لا تقل أهمية بل أهم منها علاج مريض فقير. بل أهم منها أن تأخذ بيد شاب يريد أن يتزوج لحصن نفسه أفضل من حجة النافلة ومن عمرة النافلة أن تتكفل يتيما أو تتكفل لأربلة هذه أولويات بينها الشرع هذه أولويات يبينها العقل البصير الرشيد هذه هي مكانة العلم هذا مقام العلم قد ينفق انسانا في ليلة واحدة في تزويج نفسه أو تزويج ولده أو تزويج فتاته ما يكفي لتزويجه يتيما لكنه يدخل بماله على اليتيما لكي يظهر أمام الناس أنه أنفق وبذكر وأنه ظهر أمام المجتمع أنه صاحب مكانه هذا لا ينفعه وهذا يتخبط بجهله في علمه لأن العلم يقوم بماله يتخبط بجهله في ماله لأن العلم يقول لك ما الذي استفدته من انفاق هذا المال من الذي انتفع به المجتمع بانفاق هذا المال هذه أولويات لا يحددها لا يبين معالمها إلا العلم النافع فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني لا ابرح مكاني ايها الاخوه الأحباب حتى أبين كلمات حول مقدمة الحديث أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقه إذا كانت الظاهر تنفق من المئة جنيه اثنين جنه ونصف ولا المئة ألف ألفين ونصف ظاهر الأمر أنها نقصت وأصبحت تبع وتسعين ونصف لكن حقيقه الامر ان الله يبارك فيها فتنفعك ان كانت مئه الف تنتفع بها كانها خمس مئه الف او مليون ببركة, ببركة الانتفاع والالتزام بشرع الله لان الانتفاع بالرزق لا يفقه الا الله وما, وما ظلم عبد مظلمه فطبر عليها الا زاده الله عزه العفو والصفح والسماع هو وسيله للعزه قد يكون ظاهر الأمر أن إذا اعتذرت أو صبرت على الأذى أن يقال عني ضعيف أو مستضعف أو مهان لكنها العزة إن صبرت ابتغاء وجه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة تخفي سلام رسول الله كن واثقا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فتح عبد الباب مسألة يسأل الناس ويتسول ويطلب من الناس المال بغير حاجة يفتح على نفسه أبواب الحاجات وهو ليس محتاجا إلا فتح الله عليه باب فقر أو فتح له باب فقر إذا سأل الناس بغير ضرورة تفتح عليه الأبواب فلا تقنع ولا يجفع وهذا خبر من رسول الله صادق صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم ذلك على سيدنا محمد اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وارضنا وارض عنا ولا تاثر علينا اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين تقبل دعاءنا واختم بالصالحات اعمالنا وبنلبن فيما يريك آمالنا يا رب العالمين وتوبوا الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون واقم الصلاه <تصفيق> ربنا صل على حاله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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن تعيكم لشكا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بقل واترنا وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يخداها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يبدي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولتوف يرضى الله أكبر جمیع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا ولو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسالن يومئذ عن النعيم الله اكبر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 الله اكبر الله أكبر.